بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَنًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَالِ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُمْ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل أم يقولون نفترض قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلموا أن ما ونزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدٌ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 الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هداه عوجا وهم بالاخرة هم كافرون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 قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال و هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعده بعده للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم لي أكم من الخاسرين قيل يا نوح بقب سلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم من من معك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 فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 وَيَقُومُ إِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ جَرِيمِينَ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 وآخذون بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا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 جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كثروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهون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 قالوا يا صالح قد كنت فينا نرجوا وقبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينتهم من ربي وآتاني منه رحمة فمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عصيتُهُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عصيتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ويقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوت ولا تمسوها بصوت إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُطْنِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيمُ الْأَوَّهُ مُنِيبُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَهُ ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط سنئ بهم وضاق بهم ذرعا سنئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 فَتَحَّ اللهُ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُم رَجُلٌ أَلَيْسَ مِنكُم رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٌ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 وَيَقُومُ أَوْفُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَ أَهْمٌ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ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 ودود استغفر الله استغفر الله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قَالَ يَا قَوْمَ أَرْهَطِي أَعْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ وَرَأَيْكُمْ ظِهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَافِرٌ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 ألا بعدا لمدين؟ ألا بعدا لمدين؟ كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلِقان مبينا إلى فرعون وملئه. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وَمَا ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وَمَا ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وكذلك اخذ ربك إِذَا أَخَذَ القرى وهي ظالمه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان اخذه أليم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها فالصالدين <تصفيق> فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك ابن فلا تك في مذيتهم مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار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 وما كان ربك ليهلك القراب ظلما وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القراب ظلما وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمم واحدة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 وَكُلَّنَّ قِصْ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّنَّ قِصْ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ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 وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل لما تعملون